بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلق عليكم غير محل الصيد وأنتم حرب إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهرة الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا. البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم منكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله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 يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضا ألا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مزّن نساء أو لا مزّن فلم تجدوا ما فتيم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 الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن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 اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبشطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل للمؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر لقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم وسلي وعزرتهم وأقربتم الله قرباً عسى لئو عنكم سيئاتكم لئو كفراً عنكم سيئاتكم ولئذ دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ قَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا لَقَضِيَ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ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 إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسو حرًا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 كُن مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُلُوبِكُمْ بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِّنْ مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ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 إذ جعل فيكم أمبين وجعلكم ملوك وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم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 فإِنَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إننا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون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 فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرآنا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إن ما يتقبل الله من المتقين لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني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 إنما أحيى الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء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 ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تاموا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم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 ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من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 ومين يرد الله في إدنته فلا تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أي يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزيوم ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 11. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 12. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرباني والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما لله فاولائك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص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 عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه, ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين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 اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَ مِنْ الْغَطِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدها دون ولكن يبلغكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم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 ببعض بنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسحون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوخنون يا يا أيها الذين آمنوا لا تتلخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِن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 عنده فيصبحوا على ما أزر في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهل الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لم عكم خبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ ويحبونه قدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم للك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وغاك يعود ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزْوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ غُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ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 ولا هيك كان شر ما كان واضل عن سواه السبيل واذا جاءوك قالوا امننا قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون أضفأ الله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت نبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيئس ما كانوا يصنعون، وقالت اليهود يد الله مهلو له، ولتئيدهم والوعنوا بما قالوا، بل يداهم بسوء قتاني ينفق كيف يشاء، ولا يزيد ذَنَّكَثِيرا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا حربا فأهل الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم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 الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيبوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم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 وَحَذِّرُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَرُوا وَصَمُتٌ مَتَّبَ الله عَلَيْهِم ثُمَّ عَرُوا وَصَمُوكَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ والله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم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 افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم بل المسيح ابن مريم الا رسول قد خلقت من قبره رسول واممه صدقته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 وَأَضَلُّوكَ فِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ دُؤِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذي كفروا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 كثيرا منهم فاسقون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن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 تبنى مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحظ ونطمع أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكرموا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 بطعام عشرة مساكين من الأوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوه 118. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنون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 والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناوله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم هدية بالغة الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره 125. أفر الله عما سلف 126. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو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 الناس والشهر الحرام والهدية والقلايد لمالك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلم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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقول سمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله ولا نكتب شهادة الله إننا إذا إلا من الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله إلى شهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنائي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافون أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ويجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الهيوب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 بينات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا وحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمننا واشهد بأننا مسلمون.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 نأكل منها وترمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآية منك ورزقنا وأن تخير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم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 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغلوب ما قلت له إلا ما أمرتني به أَنِّي عَبُدُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ نِكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِذْ تُعْلِبُهُمْ فَإِنَّهُمْ مَعْبَادُكَ وَإِذْ تَظْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَوْمٌ فَعُصَادِقِينَ صِدْقُهُمْ